علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشد وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم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 اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت والتابع الرسول فكتبنا مع الشاهدين ربنا خف لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أوليائك وتنصر جندك وأحباءك وتظل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إن نسألك باسمك الأهضم الذي إذا دعيت به أجبت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 اللهم اغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأخياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعود بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا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 اللهم هب لنا قلوبا تقيةً نقيةً من الشرك وهب لنا قلوبا سليمةً خاشعةً بارعةً إليه اللهم أملأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبر وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق ولا تجعل للشيطان علينا سبيلنا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 ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت على القرور اللهم إنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إن بالله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 La ilaha illa Allah So So Allahu Akbar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 \"Gyır a magrúb ől صلى نوحًا إلى قومه أن للقوم كم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم؟ قال يا قوم إن لي لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقواه وأطيعون يغفل لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 يُرسِلُ لِلسَّمَاءِ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وجعل الشمس سراجا، والله أمبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا في جاجا. mahuriman hamidah rabbana wa lakal hamd akbar allah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 وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دور الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كثارا رب فلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا الله inna allahu liman Well <laughs>